ستكون قال قسم السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون قال قل الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ سَاءَ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 يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الثَّرَى وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ السَّبَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يُسَخِّرُ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ إِنَّ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ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 دَرِّي مِمَّنْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منقرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَا دَأْلَ زَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاقِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء لا يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم <تصفيق> يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الفزي اليوم والسوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى, بلى إن الله عزيز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 بعدين ظلموا لنبوء أنه في الدنيا حسده ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون.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 وَأَنزَلَ إلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَفْسِدَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعدزين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 لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النفيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَدْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَهْلِ أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ويعبدون من دون الله ما لا, لا يملك لهم مِنَ من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فقرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستورون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا اكْتَمَلَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكدا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت أن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 الجبال يأكن لهم وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى رحمته وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون.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 بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتها رزقها يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعمن الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 رَحِيمًا كَانَ أُمَّتَ أُمْقَالَتَ لِلَّهِ حَلِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنَّ عُمِهِ دِتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَتَيْلَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَتُهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أُوحِي لَهُ إلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيمَ حَلِيفَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمهْتَدِينَ وَإِنَّ عِقَابَ ظَلَمْتُمْ فَسَاعِقُهُ لَنِعْمَ عُقْبَةٌ بِهِ وَلَئِنْ أَصْدَرْتَ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللهم مع الذين اتقوا والذين هم محسنون